الذين كفروا بعصى الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمن الله حديثا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبن الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضًا أَبْعَلاَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَمْ لَمَسْتُمْ اَوۡلَٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَاءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَامۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ فَامۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيْدِيكُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا فَرُوٗفٗا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُّ السَّبِيلِ